بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم على من شابع من عبادي بالهداة والتوفيق أحمده سبحانه وتعالى حمدا به يريق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وتحقيق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد كل قبيلة وفريق اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا يفرجان عن أمته كل هم وضيق وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين إخواني حافظوا على الجمع والجماعة فإنها من أعظم الروابط القوية وإن الله لم يسمح للذين هم في شدة القتال وعند ارتحام الحرب بالتهابن في صلاة الجماعة في أول وقتها فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك فيا أيها المنصفون ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يؤخروا الصلاة عن أول وقتها مع الجماعة حتى في أثناء القتال والتحام الصفوف فكيف نحن نؤخرها لآخر وقتها وفي يوم الجمعة نتأخر عن الحضور عند السماع الأذان الأول قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع روى الترمذي عن من عباس موقوفا لو صام رجل النهار وقام الليل ولكن لم يشري الجمعة ولا الجماعة فهو في النار ورأى الطبراني والأصبهاني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا الجمعة ودنوا من الإمام فإن الرجل لا يكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها ورأى أبو داود بن الحبان مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها قال وما العذر قال خوف أو مرض ورى ابن ماجة والحاكم مرفوعا بإسناد صحيح من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له وروا الديلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد متهاونا بالجمعة حتى يغضب الله عليه وروا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلع في بيته فرخص له فلما ول دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب وروا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء ألا تعلمون أن الله حرم الشغل وقت النداء لصلاة الجمعة فكيف نتأخر عنها وبأي وجه نطلب رحمة الله وغفرانا ونحن نخالف أوامرها والله يقول في بعض حديثه القدسية كيف أجود بجنتي على من بخل بطاعته وفيما ذكر إمام أحمد أن الله تعالى أوحى لبني إسرائيل على لسان أنبيائهم فقال لهم يا بني إسرائيل سمنتم أبدانكم وزخرفتم مساجدكم وخربتم قلوبكم فلو دعوتموني لم لكم ولو سألتموني لم أعطكم فكفانا ظلما لأنفسنا ولمسلمين بمخالفتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه وقع القهط في ذبن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى ضاق بهم الأمر وأكلوا الجيفة والأطفال فخرج بهم نبيهم إلى الصحراء فقال الله لهم إني لا أستجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها ونقل القرطبي في تفسيري عن الثعالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أُسري بي إلى السماء تحت العرش 70 مدينة كل مدينة كل مدينة يغسل دنياكم هذه سبعين مرة مملوءات من الملائكة يسبحون الله عز وجل ويقدسون ويقولون في تسبيحهم اللهم اغفر لمن شهد الجمعة أي صلاتها اللهم اغفر لمن اغتصل يوم الجمعة أي صلاتها أيها المسلمون عليكم بتقوى الله وهي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نال الله عنه ولا تقول يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفاعة لمن حسنت خاتمته والمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه إن تقوى الله تلحق العبد بالأبرار وإن اتباع ما يسخط الله يدخل العبد النار مع الفجار ألم تسمعوا ما قص علينا ربنا في قرآنه المجيد حكاية عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حين خاطب الله تعالى في شأن ابنه قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وإن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما تحقق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه عليه الصلاة والسلام سلمان منا على البيت فقال البيت إنما تنفعهم نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا متمسكين بشرعه مهتدين بهديه روى الحكيم التنذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعندها صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي شئتم واعلموا أن أولى الناس به يوم القيامة المتقون وإن تكونوا أنتم مع قرابتكم فذلك لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على عناقكم فتقولون يا محمد فأقولوا هكذا ثم تقولون يا محمد فأقولوا هكذا أعرض بوجهي عنكم فتقولون يا محمد أنا فلان من فلان فأقول أما النسب فأعرف وأما العمل فلا أعرف نبذتم الكتاب فارجعوا لأقرابة بيني وينكم فانتبهوا من غفلتكم وأكثروا من ذكر ربكم ينور الله قلوبكم وقبوركم وتكونوا يلساء في الدنيا والآخرة لله رابن شاهين عن جابر بن عبد الله قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام أتريد أن تسكن معي؟ قال يا ربي كيف أسكن معك؟ قال أما علمت أني جليس من ذكرني فحيث التمسني وجدني ودعوا الكلام بغير ذكر الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرا بمعروف أو نهيا عن منكر روى أبو نعيم عن عبد الله بن عمر من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر الذنوبه ومن كثر الذنوب كانت النار أولى به وراء الإمام أحمد والترمذي عن بلال بن الحارف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها رضوان الله إلى يوم القيامة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها سخط الله عز